غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ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 فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب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 اللهم انا نسالك رضاك ثم رضاء الوالدين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا اللهم اجعلنا من احب الناس الى والدينا وَجَعَلْنَا مِنْ أَقْرَبَا الْأَبْنَاءِ لَهُمَا اللهم أكرمنا بالسؤال عنهما والحرص عليهما اللهم لا تشغلنا عن والدينا بمال ولا زوجة ولا ولد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 اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا او يرفع عليهم صوتا اللهم ردنا الى والدينا ردا جميلا ردا جميلا واعدنا عليهم عودا حميدا اللهم يا حي يا قيوم من كان من والدينا مهموما ففرج همه ومن كان منهم مغموما فاكشف غمه ومن كان منهم مديونا فاقض دينه ومن كان منهم مريضا اللهم اشفه من مرضه اللهم عجل شفاءه إلهنا لا تجمع لهم بين عناء الدنيا وشقاء الآخرة إلهنا أكرم والدينا واجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره وأحسن وأحسن عمله, وأحسن عمله ورزقنا وإياهم حسن الخاتمه ومن كان منهم تحت أطباق الثرى ومن كان منهم تحت اطباق الثرى اما او ابا اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه اللهم مد له في قبره مد بصره وافتح له بابا الى جناتك جنات النعيم اللهم املأ قبره رضا ورضوانا وسرورا وسروانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله المستغيثين إلهنا عرفناك لطيفا عرفناك رحيما عرفناك حميما اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره معذبا في قبره فنسالك يا الله يا الله اللهم بدل عذابه نعيما رحماك يا رحمن رحماك يا رحمن رحماك يا رحمن اللهم بدل عذابه نعيما اللهم اسعده في قبره اللهم اجعلنا ذخرا لهم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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زده إلى بره بالرا اللهم أحسن إليه كما أحسن إليهما اللهم أصلح له ذريته وارزقه بر أبنائه وبناته واملا يده وقلبه غنى ومن كان في هذا الجمع عاقا لوالديه منشغلا عن والديه ثخينا على والديه اللهم لا تعذبه بعقوقه اللهم لا تعذبه بعقوقه اللهم عجل توبته وايقظه من غفلته واجعله بهما بارا رحيما قريبا الهنا ومولانا نسالك لمن لم يبق له من والديه الا ابا كريما اللهم ارزقه بره وإكرامه وتقديره وإجلاله برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك يا الله لمن لم يبقى له من والديه إلا أم رؤوفا اللهم حن قلبه عليها وارزقه حبها وإجلالها واجعلها نصب عينيه في ليله ونهاره اللهم يا حي يا قيوم اجمعنا بوالدينا في الفردوس الأعلى من الجنة نسألك ألا يتخلف منا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك اللهم حرم أجسادهم على النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب يا رب إن أهل غزه وكل المستضعفين في ضمانك وأمانك وجوارك وحفظك يا رب العالمين اللهم احفظهم بحفظك واحرسهم بعينك التي لا تناب واصرف عنهم اذى المؤذين اللهم انتقم لهم من اليهود الغاصبين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واحفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق امامنا وولي امرنا لما تحب وترضى وارزقه البطانه الصالحه الناصحه التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على حبيبنا محمد صل على حبيبنا محمد ما تعاقب الليل والنهار وما غردت الأطيار وما هطلت الأمطار برحمتك يا أرحم الراحمين